لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا أو آباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم مليمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ